انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه و مما ينفقون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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس امنا منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء امان ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن ولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باقى فقد باقى من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 تخافون أيت خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون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 تتق الله يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوا كأو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت تفيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة قصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم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 إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسولا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء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 وقال اني بل ام منكم اني مَا ما لا ترون أَخَافُ اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها الاؤ لائذينهم ومن يتوكل على الله فانه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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل ذن كانوا ضادمين إن نشر الدوابع إِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا مَا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّرْ بِهِمْ مَن قَلَّ فَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ماذا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها الناس حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ذا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة إن يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 الله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنيتم حلالهم طيبة واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 وَإِنَّ إِسْتَوْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَ ذَائِقُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكْذِبُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ